وَقَ مَكَرََّينَ مِنْ قَضلهِمْ فَللهِ المَقُ ج وَقد مَكَرَََّ الذين مِنْ قَرِهِم فَلَِمَق ج يعلمم ماَا تَكسِبُ كلُ نَفْس وسيعلم الكفار لمن رقب